يبقى سن كيوبيتر بلاكس ص ب البولز دي نعيد ل ا ب م ا ت غ ي ر ل ا ب م ا كبير والله لو كانت الصور دي ت غ ي ر ه في الحفل يبقى ج ي ة هي الشخص اللي بنستعملها في الفور دي غاند قاطش في ا ل ف ط و ر ش ع ص ي لو لقيت الصور دي كبيره يبقى نتعالج دي شخص نستعملها في الجرينر ل ه ا ف اشياء تتحرك وتتحرك و ت ت ر ك وتتحرك وتتحرك و ت ت ل ر ك وتتحرك و ت ت وتتحرك وتتحرك و ت ت ح ل ك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ت ت ح ر وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ت ت ر ك و ت ر ك و ت ك و ت ت ر ك وتتحرك وتتحرك و ت ت ح وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك و ت من ا ك وتتحرك ا ت ك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك و ا ل ر ك وتحرك وتحرك و ت ع د ك وتحرك وتحرك وتحرك وتحرك و ت ر ك وتحرك وتحرك وتحرك و ت ر ك ا ت ح ر ك و ت ر ك ا ت ا ل ك وتحرك وتحرك وتحرك ت ح ر ك و ت ر ك و ي لازم نكون مصنوعه من ليل يبقى لازم نقول م ص ن و ع ل من ليل كول يعني لازم كده. كده يبقى لازم ن نقدر يبقى ي مصنوعه من ليل كول ن ا ن ج ا ا ف ا ل ب و ل ت يعني ب و ل ت عريان ما على ايه بلفه خالص هي م ص ن و ع ة ر ب س من القلب ب ت ح ر ك ا ل م ت ا ه ة خلاص خلاص تعالوا و ق ى قالوا نحنا ن ل ب س ا ل ب و ل ت دي ف ب ا ل عندنا تشيب اللي بنسمعها جفاف ا ل ب و ل ت خ ح ط عليها خ و ز أ و جفف الملابس دي م خ ت ل ه عندنا ايه و ا ت دي ايه ممكن ا ر ب ا ت ه فستان حته وقت دي مش موجودين من فوق ا ل ت ع لكن ج ا ل م ي ذ ا ل ا ذ ا لماذا ل م ل م ا ل م ا م ا ا ل م ي ذ ا لماذا ل م ا ذ لماذا لماذا ل ا ذ ا ل م ا ا لماذا لماذا لماذا ل ل ا ذ じゃあ、この方がいいかもしれない。 تتفتح وبتايج ع م ل م و ت يشو د م ش تعالى على دور نفس الفتحه صوف نوز او هولو د ر و بجينيك خ و ي في ا ل ب و ل د أ و ل ما تدخل تتفتح وجعمل م و ت يشو دمج خلاص يبقى ب جايه ايه ا ن م ا ع البوليس تعالى ن د ه م نوع واحد فاضل من الاطباء دمجم بوليس الدمجم بوليس دي عباره عن د ي ج م اول كلمه دندن عموما د م د ن فيه عباره عن و ل ا ي ة الهند مسحرات ا ك ي ن د ع ب ا ر عن و ل ا ي ة الهند اسمها د م د ن زمان كانوا ا ن ج ل ي ز محتاجين اثنين اول ترساله أ س ل ح ة ا ن ج ل ي ز ي ة في هذه ا ل و ل ا ي ة الهند كانت اول ترساله ا ف ل ح ة تصنع ا ل ض م د ه بولسيه ف ت ر ا ل بولسيه على اسم ا ل و ل ا ي ة ا م ه ا د م د ن ايه هي الخدمه اللي ب اعملها ازاي ل ب ب س ا ط ة ج د ي د ة ج د ي ه ة ب ا ر ه عن طب هذا الجبل أو ل فراش ا ل ج ب ل يعني يعني بيعملوا بالسكت في البني في الجبل ي ت ا ع ليك ما تبقى و ي س ت ا ي ك كيف تبوكي في ا ل ل ح ل لانه يهديك تصميم ل ا ي كل هذه الناس تتمتع بالتعلم وتتمتع بالتعلم وتتمتع بالتعلم و ت ت د ي ع بالتعلم وتتمتع بالتعلم وتتمتع ب ا ل ا ع ل م و ت ت م ا ع بالتعلم وتتمتع ب ا ل ت ع ن م وتتمتع بالتعلم وتتمتع ب ا ن ت ع ل م وتتمتع بالتعلم وتتمتع بالتعلم وتتمتع بالتعلم وتتمتع بالتعلم وتتمتع بالتعلم وتتمتع بالتعلم وتتمتع بالتعلم وتتمتع اين تبقى و ا ن بولد و ط ا ق ة و ا ح د ة تعمل مواقف ا ل الإنة في م ا ل ا بقول بولك ي المقرب يبقى س و ه او م و ه ا خارج إذا ت ق بولك و ا ح د ة ت ع م ل إنت معدرك ا ي ذ ه يبقى د خ ل من فتحه واحده وصلها فرغمينتيشن والفرغمينت بتاعتها خرجت من كذا ادب و ا ن ه ي دخلت مثلا من الضغط وخرجت من السيرفن ق د ا م ف ع ل ت س ن ا ش ي ن و ف ر غ ف ي ن ت ي فالعظم ده ا لجون ف ر ا غ م ي ت كل حبه تخرج من كذا يبقى ادب وحاولت الابن ل د و ر ض و ع ل ا م ة كافره من كافره بقاعه ي ب ق ت د خ ل من ا ل ن ا ح ي ة دي يبقى ديت من ا ل ن ح ي ة ا ل ت ا نتعلمهم تغرب من ا ل ن ا ح ي ة ا ل ت ا ل ي ة يبقى ديت من ايني تعالوا ل البدعي البدعي اندلعتني على ا ل ض ف و ر زي ما قلت انا غرزه قد جيلعتني مفنون مش ب ي ك ط ر في ايد خلاص ن ف س ا ل ش ك ا ر مهم بيقول ايه عندي كده مين مسنون في التاني الاوضه في السيره ولا ك ن ه في الاوضه الاوضه م س ن و ل ه لكنه في ا ل س ي ر ا ف ا ل ل ه الاوضه مسنوده لانشطتها كتير لانلاقي اللغه ا ل ص ن فيها زعمها بتعطيها فا تعالي عالينا م ش ن و د ه ولا مش مسنوده مش م س ن و د ب لكنه في السيره عشان كدا النظر رائع عند الكلمه اللي هي الاكل مستمر من الجدليه ليه يعني ايه ا ن ص ب ن ا بدري يعني اللطف تحصل الزقنا i التابلزموز مالاخر ن ا t a b l e لا يا ي د ل أ ن الزقنا t a b l e ل ي م ستاقوطه تغيرت ومن ثلاث تعالوا نشوف عند الزق ا ل ج و ل ة المهيئه ده اللي هي ا ل م و ر و ض بالتابلزم الحين زقنا السيبل هي المفروض الاول القدره وراها ه و ا يبقى ا ل i n e r مش هتخسر فيه اما الاوصل o هتخسر فيه يبقى عندنا عشان كده قلنا عند الزق ي ع ن ي ح ب ه ف ا ع ي ه ن ي ه ن ي ا ومثلنا فيهم يمين فقط يمين فقط يمين فقط يمين ف ق يمين ف ي ن فقط يمين فقط ي م ي ق ط يمين ف م ن فقط يمين ف ق يمين ف ه ط يمين فقط يمين فقط يمين فقط يمين ف ق يمين ف ق م ي ن فقط يمين فقط ي م ي ق ط يمين يمين ا ق ط ي ن ي ا ل ل ي هو ن فقط يمين ف ق يمين فقط ي م ط ي م م ي ن فقط يمين فقط ي م م ど i いう意味 يبقى ديانة ا ل ص خلاص عدلنا ح ي ل ما والبقس في د ت تتعاود د عن ل م ط ا ر بتاعتك ي تخرج من الرؤى ز ت ت ب خ ج السبسنس فيه ميجي ة ت ب لكن ل الطول بتاع السيد ده ا ث ن ي ن سنتيمتر م ق ا ش نجرب هتظهر المقطع هتقول تعالى هنا بقى بالصايد ي وهنكتب جنبها ا ك ت ا ب ا ك ت ا ب انت الصايد بتاعتي مثل التدبير مش صغير هتاكديها كنتك صايد ابتدى بالصوص الاربعه وخمسه بنتي كنتك صايد نقلى ا اتنين لو كان موجود اثنين تلاقي تعملك كلمه كبيره او كلمه عم بتقول لو كانت ش ا ك ت تدخل ت من م ا ن ي ا ت ق ت خ د م ي ه النصف سمكه تلاقي يبقى دي كلها حاجات بتسميه ثلث تعديل و تتعرض ع ل كده ه ا جلاله انتي مش ا ل ا ج د بتاعها يقولك بيبقى راجل لكن الايد ده خلات ريش طيب اكتب الانسان ف ل ل اللي ا بشوائي لترية الاسل مش ر ا يكون ن ل فولك مختلفه ة الاش الاشل الاشل في الداخل الانتفولك ويدخلها الاشل بأمورها كده الجوة جوة سيبقى أ م ا الاجلس فالاجلس فيها بيبقى في ايفردس ليه يقولك وهي غ ا ز ة وممكن ا ل ا ج ل ت ط ل ع على الضرس طيب عندك اكسرشن م س ا ح ي ي ن انت كيلس يبقى الاجلس بتاعها ي ف ر ت س لبره أ و ل حاجه كنت تفعل ترفيه ايفردس لمنطقه الغازات ا لما تدخل اراد تعمل ب ا ل و ن ه والثلج تطشعه دي تقوم الغازات ناخده الاجلس بتطلع بيها الضرس يعني لا ايفردس ي ب ن ك تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع م ان تتعلم ان تتعلم ان ت ت ع ل تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ع ل م ان ت ع ل م ان ت ت ع ل ان ت ت ل م ت ت ل م ان ت ت ع ل ان ت ت ع ل ان ت ل م ان ت ت ل ي ا ل م ا ج تتعلم ان تتعلم ان ت ل م ان ت ت ل م ان ت ع ل م ان ت ت ل م ان تتعلم ان ت ت ع ل ان ل م ان ت ان ت ت ع ل ان ت ل م ان ان تتعلم ان ت ت ل م ان تتعلم ن ت ان ت ت ل م ان ت ت ع ل ان ت ل م ان تتعلم ن تتعلم ان تتعلم ان ت ل ان ل م ان ت ت ل م ا تتعلم ا ا ل نخدها ل ر ش طول بالاضافه ر ش ان اثناء ر الفشل ر ا ا ومقر بيحصل ن الزرد كان الزرد وليفعك يطلع داعم وجاتس تبقى تحت ضغط فما ب ت ص د ى الغازات دي تلاقي قلبي فتحت في الجسم وتخرج منه من ضمن الفتحات الله يلاقي ا ل ك ن غ س هتكون مرضى الابد وعمل الابد إ لما ن تصيرها بصوت فيه علشان كده في طب على الإيزة. إيزة الإيزة على الإيزة. يبقى مش الزبائن ماقدرش اعرف الكينغرس م ل الابد لان و تعالي معالمها متغير يعني لو واحد نائم على الارض او م س ل و ل على الحيطه وراء م الضرب م مسلول ث ا التوائف الحيطة ل وقفل ده على ر تبتالي تعمل في فاي ي ل ل هتقول لو و ا حاله د م و ولا ل على الحيطة على الارض والage ر ب كده هو على على الأرض ما ده ربطان لابس ليه؟ لأنه ل فيها ف ي اسف الاسف يبقى ويستيش ضار خلاص أزلي. أزليك أزليك. أم في بعض الاب يؤمن الى ن ف ك لوجه مراكعاتي ر ي م م ه ا ممتلكه ب د ي كل الاحتمالات بدك احد ي و ل ك طب ايه الثاني م قديم عليكي وتدري تعالى على الطاوله الماضيه وعندما س تكون ل كنت ده قلناه موجوده ا م خلاص لسه ده نير ليه ي ك د في ا م ن و ل ي ولي تولي بعضي عندي يعني تولي ولي ي خلاص ب ده ق مربوض ح و ا ل ي يعني م ر ب ض حول ا ي ا ل ق ط ب ا ي يعني ايه, ايه ه الكود بتاعه ايه؟ ويقومت عادي تسمع ا فبالتالي ي ب ق ع ر ب تقول ع انها ترجع ل ت قولت ي وهي ل ى في لوحده ي ا ل ش ي دحلة تجيب ذا لك؟ تقوم ي الشحن دوت حوالي الواتف إيه لصيب ريكي وده لوبريكين أبعا ما زي الـ ليه لأني على مش بعض النتائج لان ده واجب على سطح البولد مش بميه متر م ش ش متر ه ي ف ض ع على سطح البولد ويمسح نفسه حوالين ت ع الجيل ا بعد على كده م ر طب ر ي تعالى بعد ا ه قلت لها البولت في وهي د ه ا كمان ب ي على ه ا ر و ت ي مارجي و ل و من الابريجم ن من كي ن س إذا لدينا موجودة تعالوا ل اتفقنا اللي بعد ر ألاقي ل ل ل ى ا ز كده على المزل هيئة يبقى ستاربكس ل و الساعه ل و ا الثانيه جيب ت ك حولك ا ل ي ن ع ن ي ي ن سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين ا ن ي ن ن ي ن سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين ب ن ي ن سنين س ن ي ع ب ن ي ن سنين س ي ن سنين سنين سنين سنين س ن ي خلاص ن سنين سنين سنين ب ن ي ن ص ن ي ن سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين سنين س ن سنين سنين سنين سنين سنين سنين ن ي ن س ن سنين ك ن ي ن سنين سنين س ن ي ي ن س ن ي ي ن سنين سنين سنين س ي ن س ي ن ي ب ق ى م ع ح ا ج ه ا ه اللي هي اللي هي ا ل ل اللي هي اللي ا ل ل اللي هي هي ا ل ل هي اللي ه اللي و ي اللي هي اللي ت ي اللي هي ا ل ل اللي هي ا ل ي هي اللي هي اللي اللي هي اللي ه ا ل ل هي اللي هي اللي ه اللي هي ا ل ي هي اللي هي اللي هي ا ل ل م هي ا ل هي اللي هي اللي ص ا ل ل ه ا ل ل هي اللي هي اللي هي ا ل ب ي ه اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي ا ل ي ه ل ل ي هي اللي هي اللي هي ل ل ي اللي اللي هي ا ل ي ي اللي هي اللي هي اللي هي اللي هي ا ل ي هي اللي هي اللي هي ي هي اللي هي اللي ه ا ي هي ا ل ل هي اللي هي ي هي ل ل ي اللي هي ي هي ل ل ي ه ل ل ي ه ا ي هي ي ه ه اللي ا ل ي يبقى القاعده السادسه ده عباره عن كيم كريم عباره ي باعي عن كيم ل ل ت كريم ق ة حديثة عامد اليمين ا وكان أول السؤال ق و ل له ا الاخير فالش تبينيس ده فقط طبعا, طبعاً صرب المونوكسيد ده غير يعني لما يعمل توكسيد لازم تبقى في السلك توكسيد برغم تبقى لوكس ا ن معانا في الجزء فقال له صرب المونوكسيد ليه في السلك ولا لوكس انا طبعا في السلك ده غير لانه سندريس سريعه من فكر انها تطور في مخزن سكه من الشمس و ن ه ا ل عن هذا ا م س ؤ هذا ا ل س ؤ و ل ع ا ا ل م س ؤ ل عن ا ا م عن هذا ل م س و عن ه ل م س ؤ و ن ا م س ؤ ع ا ل م س ؤ و ل ع ذ ا المسؤول عن ه ا ل م س ه ا ا س ؤ ن هذا ل م ا ا ل م س ل ع ا ل م ن ذ ا ا ل م س ع ذ ا المسؤول عن هذا ل م ن ا ل م س ه ا و ل عن هذا ا ل م س ؤ و ن ا ا س ؤ و ل عن هذا ل م س ن هذا المسؤول عن ه ا م ن ه ا ا ل م س ؤ و ه ذ ل و ل ع ا ا ل م ه ا ا ل س ؤ ل عن ا ا ل م س ن ا ل م س ؤ و ل عن ه ا ل م س ؤ و ل ع هذا ا ل م ع ا ل م ن هذا ن ه ا ل ل ي ن ه ا ا ل و ل عن هذا ل م س و ل عن ه ا ا ل م س ؤ و عن هذا ا ل م و ه ا ل م و ل و او ل ي البشره ب ت ا م ت الكلى هتلاقي البريد من البريد م بيكون نور وين ليه ل نتيجه ف نقوله السيرما الست سواء نار ومية بتاعت الكلى المبريل فبالتالي يقوم لو مسوده ا ل و ن ج ا ز بوخاره مفيش اربعه حتى المنظر ده مفروض تمام بان اول كده بترجع فيهم عشان ا س م ي ه فارسيه اذكياء يبقى ب ر ض بيعطي ا ل ف ا ي ه اذكياء خلاص والايه دي يمكن ما تلاقيهاش كتير من ا ل و ق الجلد لكن م ن ج و د ه عندك في السبب الفرنسي ترى ا ل ب ر فترمل في السكت زي الحرق بالضبط هيبقى نفس الفوت م ا ر ن ب ي ك ر في الجلد زي الحروق ا ل ع ا د ي ل خالص ف أ ذ ل ا ا ل س ل م ي ن والفارسيه أ ك ي ر و م ك د ه و ا ل ز ي اشخاص د ة ي يمكنك ا ا ل ان د ه تكون مسؤوليه م ث الناس لقد تفعلت بهذه الاشياء تفعلت بهذه الاشياء تفعلت بهذه الاشياء なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、e r なら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜ e r なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、ですなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なぜなら、なら、なぜなら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、なら、な、なら、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、な、 The causes of the narrative. Can you define the direction of the view and the position of the e x p e r e n c e of the position of the e s t a t e r i e n c e And o n the words, that means, what are the p a r t i c u l a of different effects of the s t u d e Complications of different. ولكن هذا هو المكان الذي يجعل الامر يجعل الامر يجعل الامر يجعل ا ل ا م ت ي ل الامر ي ه ذ ل الامر يجعل الامر يجعل الامر يجعل الامر يجعل ا a n م ر يجعل الامر ي h ع ل ا ل ا t ر يجعل i ل ا م ر يجعل الامر يجعل الامر يجعل الامر ق ج ع ل الامر يجعل الامر يجعل ا r ا م ر يجعل ا side يجعل الامر يجعل ا ل ا م يجعل الامر يجعل الامر الامر ي ل الامر ي ه ذ ل الامر ي ج ل ا ا ر アラアリケンのプレ o フラッシュを食べ n ブララ e アリケンはブララアリケンはブララアリ e ンはブララ e リケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブ i アリ a ンはブラアリ e ンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラ n リケ r はブラアリケンはブラア e r ンはブラアリケンはブラアリケンは a ラア t ケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンはブラアリケンは وهو عندي إستراد لماذا يوحف لماذا ح لان ن نموذج دي اول أ القسطره ا ي ي الديمتومه ديمتوم اتتفعنا فعبارة م تاخذ بتتكون ديمتومة قلعت بان كان م وقت شوي ي لقد few o u تم تجربه هي فهل من الممكن ان تكون ل اللي ه مسلما ل وجدت ان ل ك ا ن ة ا ل ل ي ه وجدت ان ل ا ت ك ل ن ا س ا ل ل ي رأيه م ا وجدت ان تكون مسلما هلأ؟ فقال ل لقد تركت ان تكون مسلما ب ق ى دي بعيد ط لان ل ل ا ي ج في المسلسل و يبقى يمكنك ليه؟ ل ان أريا تكون مسلما و و فقط لان المسلسل يمكنك ان تكون مسلسل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 لقد ا ن ت م س ؤ ل ي ه مسؤوليه م س ؤ و ل ي ي ه ل ي ه م س ل ي ه س ؤ و ل ل ي ه م س ؤ و ل ل ي ه م س ؤ و مسؤوليه م ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه م س م س ؤ و ل ي م س ؤ ي ه م مسؤوليه م ي ه م ي م و ل ي ه ي ه م س ؤ و ل و ل ي ه مسؤوليه مسؤوليه مسؤوليه م م ي ه م س ؤ و ي ه م م ي ه م م س ؤ و ي ه ل ي ه مسؤوليه م ه م ل ي ه ي ه م س ؤ و ي ه ل ي ه م س ステップ13。 The man h Anna by the c t i o n of f i t e It means one of the bullets was found in the right o the s i s t e r h e h right of the s i t e r h i t e t h a t i i f c t r a c t r e u of the arm, the b o n f the body, e b e of t d t e b o of the b o d e b n e o the o n e f t t e b o n of the b o e n e of the h e b o n the d h e bone o the b o n e of the b o o n e the d bone o y o n the b o d n e o the o t h f the b o d h o n e of d y the b o t d the o n e of the o d y the bone of d y t bone t e o the b e b o t y o d the b o the the body, t h b o d e body, d e body, d e b the o d y the b o d e o d the b o y ا و ا ج ه تسته تسته تسته ت س ت ا ل س ت ه تسته تسته ت س خ ه تسته ت س ت تسته تسته تسته تسته تسته تسته ت س ل ه ا س ت ه تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته ت س ت ل تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته تسته ت ا ت ه ت ل ت ه تسته تسته تسته ت ا ت ه تسته تسته ت ه تسته تسته تسته تسته ت س نادت السلاح كجبات ف ا ل ه من ماتنين حجم الاحرار بتاعت الانجليزيه خمسه صندوق كبيره خمسه ص ن د و ا كبيره ت خمسه صندوق يعني قلنا في ايه خمسه ص ا ر ه خمسه سليمه قال لا اريد ح ي ج ه انا واعطينا عبدالكشن والكشن من النحل ا ل ش م ا ل ي من ولكن ي ة ش ب ان ي ع يكون anterior a n t e r i الاخرين إ ل ى anterior anterior anterior الاخرين الى الاخرين الى ع ا ل ا م ت ق ر ي ن الى الاخرين الى الاخرين الى الاخرين ان ه ي ك ابنك ن ت ق ل ي ي ع ي ح ر ده هو ي ت ا ل أ د ا ي مقبتنا ن ل ي ل ش من ا ل الراي كده خ ا ص ا ب ل ي ا لفتوا د قدامك عن الى ن ن سيئت ن الشمال وواحد عبر السيطرة بكينا ولكننا ن ك ن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن ن ب ن نحن نحن نحن ي ح ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ل نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ق ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ل ن نحن نحن نحن ن ح ف نحن نحن نحن نحن ا ح ن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح ا نحن ن ا ن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن ن ح تعالوا عايزينك حاطينين هذا المستمتع بحاله الوجه عمرك ايه ممكن تعمله بالمشكله في الحاله دي لانك قولوا لي انت في الواحد فالبدايه ياخذ الوجه طيب يجي في مركز العمال والكلام عمرك ضعفتين زكات هذا كلام مثالي و ل ن ي ج ن يكون هذا المسجد في المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد ا ل م المسجد م س ج د المسجد ا م س ج د المسجد المسجد ا ل م س د المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد المسجد ا ل س ا ل م س ج المسجد م س ا ل ج د ا ل م س المسجد م س المسجد ا ل م س ل م س ج ا ل م س ج ا ل م س ا م س ج د ا ل م س ج ا ل س ل م س ج د د ا ل ل م س ا ل م س ج م ا ل ا د ا س ج د ا ل ا م س ج د ل س ج د ج د ا ل م م ا ل م ا ل م س ا ل ا ل م س ا ل م س ج ا ل ل م س ج د ا ا ل ب ك ن هذا الشرية هو مسؤولياته ومسؤوليه ومسؤوليه